لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهم إلى الله وهو محسن فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْوُحُوهِ الْمُسْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَلَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَوْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَهَةِ الصُّدُورِ نُمَتَّعُهُمْ بِأَثَامٍ ثُمَّ نَقْصُرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ عَلِيمٍ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اينما في السماوات والارض ان الله هو الغني الحميد ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمدّه من بعده سبع ابحر ما نفدت ما نفدت كلمه الله إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ الحَكِيمُ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ مَن بَعَثَكُمْ